أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله لا تعبدون إلا الله ومن والدين إحسانا وذي القربى, واليتامى وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا Wa qiyum al-salah wa atu al لا قوم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ولا تخرجون فسكم من دياركم ثم أقرتم ثم أقرتم وأنتم تشهدون ثم وقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عن ما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة هؤلاء الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد أتين وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفخل ما جاءكم رسول بما لا تغوى ففريقا كذبتوا وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنه الله بكفرهم فقليلا مصدق لما معهم مصدق لما معهم وكانوا منه قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاؤهم عرفوا كفروا فلعلت الله على الكافرين bízom, és teremtőm, hogy a any قُلْ نُنَبِّئُكُم فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُمْ